بوك تو سبتن دسمت دهنه تسعتن وسبعون تسعة وسبعون إيباشيبس واردي الصفات اثنين الصفات اثنين من مغرى إرزلا قليتا انا البس ثوبا ازرق انا لابس ثوبا ازرق من <تصفيق> مغرى ثوبا احمر من مغرى ير زل كلايتا انا البس ثوباً أخضر. أنا اخضر إسپێرکو مِلنو سومو سأشتري شنطة يد سوداء سأشتري شنطة يد سوداء. سأشتري, شنطة يد سوداء. سأشتري شنطة يد بنية أشترِ بالتو سومو سأشتري شنطة يد بيضاء من وايق ياونو ماشينو أحتاج لسيارة جديدة أحتاج لسيارة سريعة أحتاج لسيارة سريعة من ويغ آرت ماشين أحتاج لسيارة مريحة <تصفيق> أحتاج لسيارة مريحة تر أوكشا دي وو باتس هناك فوق Tas kunu imrā, un kā sin. Un fauk, tas kun imrā, ka sin. Tur augšā dzīvo resna sieviete. Hūnāk, fauk, tas kunu imrā, semīnā. Hūnāk, fauk, tas kun imrā, semīnā. Tur lejā dzīvo zinkārīga sieviete. Hunēk taht, teskuna imrā, futūlija Hunēk tas kun imrā, futūlija Mūsu viesi bija jauki ļaudis Du jūfuna, kā nu lutafa Du jūfuna, kā nu nes lutafa Mūsu viesi bija pieklājīgi ļaudis. ضيوفنا كانوا اناسا مهذبين ضيوفنا كانوا ناس مهذبين موسو فيسي بي انترسانتي ياوديس ضيوفنا كانوا اناسا مهمين ضيوفنا كانوا ناس مهمين مان اير ميلي لدي اطفال محبوبون لدي اطفال محبوبون بد كايمينيم اير نيكاونيغي لكن الجيران لديهم اطفال وقحون هل اطفالكم هل اطفالكم مؤدبون؟, هل أطفالكم مؤدبون؟